زفاف زفاف لنرسم لك الاعراس بكل الاعراف زفاف زفاف وفرحنا اليوم فيك والسعاده فيك زفاف لنمسك جيتنا للعمر فرحه يا عسل فرحه تجيك والقلوب اللي تحبك صارت تسمي عليك جنا للعمر فرحه يا عسى الفرحه تجيك والقلوب اللي تحبك صارت تسمي زفاة عليك ولدك احلى بشاره يا فرحه اليوم زفاة فيك زفاة والسعاده في قدومك بحكي لك زفافك زفا بقدومي ساره زفارة هالليالي زفارة تحتريك يومي اعلنتي قدومك ساره والفرحه تجيك ساره والبسمه تعالج بابا لحظه يلتقيك خالد بسمه تغند بالفرح لا دق عليك ولدك احلى بشاره قبرك من يوم فيك والسعاده في قدومك زفاف ماما لك غلاها قلبها مالك شيك الله عليها قرة عيون انتبين مولدك أحلى بشار يا في قدومك ضحكتك